وقد أخذ ميثاقكم إِن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم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 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم آفسكم وتوبتتم وارتبتتم وغرتكم الأمانة حتى جاء أمر الله وغرق بالله الغرم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 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النُّبُوَّةَ والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بِعِيسَى بن مريم وآتيناه الإنجيل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 وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ